لا. بالنسبة لما حدث للحسين رضي الله عنه وأرضاه الحسين اولا سيد شباب أهل الجن الحسين رضي الله عنه وأرضاه الحسين ابن فاطمه الحسين هو في عهده حتى في وقت مقتلي في سنة واحد وستين هجرية لم يكن هناك ابن بنت نبي على ظهر الكوكب الأرضي إلا هو فهذا فضل عظيم ولذلك قتله مصيبة عمت الكوكب الأرضية بأسره وعند الله جل وعلا هو شهيد ومظلوم خلاص واختار الله له جل وعلا الآخرة واختار له درجات العليا لكن عايزين نقول حاجة مهمة جدا قتل الأنبياء قتل زكريا صلى الله عليه وسلم إيش كده كتب المنشار ذبح السير الحصور يحيا وقدمت رأسه مهر لبغية الله دول بالنسبة الأنبياء طب بالنسبة الخلفاء قتل عمر رضي الله عنه وارضاه قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه قتل عليهم رضي الله عنه وارضاه وهم من هم كلهم افضل من الحسين رضي الله عنه وارضاه فلماذا التخصيص على الحسين بالذات ثم فعل ذلك في كل عام في هذا الموعد بالذات وفي هذه المناسبه بالذات مع ترك السنه وموت السنه عند هؤلاء ثم عدم الفعل حتى بالنسبه للضلال بالنسبه لهم عدم الفعل على هؤلاء الذين كانوا افضل من الحسين